انا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أدل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم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 فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيد ذلك بأن الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعه اتيته لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور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 ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعون من ضمه أقرب من نفعه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 وكذلك أنزلناه آيات بينات وَأَنَّ الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين آدوا والصابئين والنصارى والصابئين والنصارى, والنصارى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 دنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذاب ولؤلؤا ولباسهم فيها حذير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد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 امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام الهكم اله واحد فله اسلم وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والصابرين على ما الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فَإِذَا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر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 كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هذاكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إن مكناهم فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ ونهوا عَنِ المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ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 فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطر وقصر مشيد أَفَلَمْ يسيروا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا أَنَّ إنها لا تغمن الابصار ولكن تعمى قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون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 من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان, في ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آيَاتِهِ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 وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن اللَّهَ الله لعادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين سيدخلنهم مدخلا يرضونه وَإِنَّ الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إِنَّ الله لعفو غفور ذلك بِأَنَّ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 أَلَمْ تعلم أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كتاب. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ